بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك أتيما فآوى ووجدك ضال فغدا ووجدك عائل فأونا فأم اليتيم فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر وأم بنعمة ربك فحدث